وَيُرِيدُ اللَّهُ عليهم يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ كَفَرُوا اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ يحيي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ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 من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَظَنُّوا إِلَى إِلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَوَّابٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله أي يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم ذَلِكَ بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمص ولا مخمصات في سبيل الله ولا يطعون موطئا. ولا يَطَعُونَ موطئا يغيظ الكفار ولا ينانون من عدو ليلا الا كتب لهم الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا نفقة صغيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كان نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين وليحذر وليحذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدون فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم، هم يستبشرون، وأم. ما الذين في قلوبهم رضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما توهم كافرون أو يرون أن هم يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَرُونَ وَإِذَا مَا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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عليكم عَلَيْهِ مَا عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا ل كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتدعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمنا من في الأرض كلهم جميعا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 ماذا في السماوات والأرض وما تُنِّ الآيات وَالنُّذُرُ عَلَى قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَتَظِّرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَاتَظِّرُونَ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 قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبده فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك